الوله الثاني يبدأ حالا فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك وفيها أن يقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما من اتباعي قال نخاف أن تقتلنا اليهود ولم يلزمهما بذلك الإسلام ونظير ذلك شهادة عنه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خار أديان البرية دينا ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم الرسالة وأنه صادق فلم تدخله هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأن ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانتياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا وقد اختلف علمة الإسلام في الكافر إذا قال اشهد أن محمدا رسول الله ولم يزد هل يحكم بإسلامه بذلك على ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحداها يحكم بإسلامه بذلك والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إن الله والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به وليس هذا موضع استيثاء هذه المسألة وإنما أشرنا إليه إشارة وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله إن عبد المطلب وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينال له منهم من المال والجاه ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل وذوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحج فليولي ذلك إلى أهله وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنه دفعه ما يزيد على مئة طريق ونعجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل. ودار بين وبين بعض علمائهم مناورة في ذلك فقلت له في أثناء الكلام ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد تعالى الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا ذلك قلت بل أبلغ من ذلك لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وانكار وجوده تعالى وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق وهو بزعمكم ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم اموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عاية البشر وأعجب من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعده كل وعد جميل ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنائها وأكملها هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو وقتل أو قتل أوليائه وحزبه وأتباع رسله، واستمرت نصرته عليهم بها والله تعالى في ذلك كله يقره، ولا يأخذ منه باليمين، ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه، أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لا أخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله مكالا للظالمين إذ لا يليق بالملوك غير هذا فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين الثاني نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم وإطلال الخلق دائما أبد الآباد لا بل نصرة الكالب والتمكين له من الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد فإن هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم القدح وطعنتم فيه أشد طعن وأنكرتموه بكلية، ونحن ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له أمره ولم تكن مدته بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحقوا اثره وقطعوا دابره واستأصلوا شافته، هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث يرضى من عليها فلما سمع مني هذا الكلام قال معاذ الله أن يقول إنه ظالم أو كاذب بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى قلت له فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة فلم يجد جدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليهم قلت فقد لازمك تصديقه ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين كتابيهم وأميهم ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزيه فبهت الكافر ونهب من فوره والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي وكذلك أصحابه من بعده وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة وبهذا قام الدين وإنما جعل السيف ناصرا للحجه وأعدل السيوف سيف ينصر حوج الله وبيناته وهو سيف رسوله وأمته فصل ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا أظن ذلك محفوظا وقد كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال ذلك قبل أن ينزل عليه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وذلك غلط على غلط فإن هذه السورة مكية باتفاق وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وخلاهم ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك وهذا من تمام الحجة ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينار أو عدله معافرية والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل سلح وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيه منهود فأمره أن يدرب الجزية على كل واحد منهم والفقهاء يخصون الجزية لهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام ومنها جواز ثبوت الحلم في الذمة كما تثبت في الدية أيضا وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالح عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم اياما معدودة ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه في غزوة خنين وقد صرح هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف ومنها أن الإمام لا يطر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا بل يحدهم على ذلك ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سر إلى الجامع وبانتقاض عهد من واطعهم وأعانهم بوجه ما بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر فإن هذا من أعظم الغش والدور بالإسلام والمسلمين ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام وأنه يبغي أن يكون أمينا وهو الذي لا غرض له ولا هوى وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها فهذا هو الأمين حق الأمين كحال أبي بن للجراح ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم كم عما سألوه عنه فإن اشكل على المسؤول سأل أهل العلم ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه وإلا لم يشكل على المغيره قوله تعالى يا أخت هارون هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون ابن عمران حتى يلزم الإشكال بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون ابن عمران ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه اخو موسى ابن عمران ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك فإراده إراد فاسد وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد وأما قول ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم وعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منهما ذكره هو وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بحارث بن, بن كعب بن نجران. وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركاب يدعون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام فأسلم الناس ودخلوا في يدعوا إليه فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفقهم وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحهم على ألف يخلة وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم ولا, يحشروا ولا يعشروا وجواب هذا أن أهل كان كانوا صنفين نصارى وأميين فصالح النصارى على ما تقدم وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا وقدموا وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحد بذنم قال صدقتم وأمر عليهم قيس بن الحسين وهؤلاء هم بن الحارث بن كعب فقوله بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم أراد به الطائفتين من أهل نجران صدقات من أسلام منهم وجزية النصارى فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم قال ابن إسحاق وبعث فروة ابن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسمه وأهدى له بغلة بيضاء وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لسلبه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين قال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها؟ على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة اطرافها بالمناجل قال ابن إسحاق وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بل اغسرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك ما يرحمه الله تعالى فصل في قدوم وفد بن سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق حدثني محمد بن وليد ابن ويفع عن كريب مولى بن عباس قال ابن عباس قال بعثت بن سعد بن بكر بنانا ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخب عيره على باب المسجد فعقله ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جارس في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فقال محمد فقال نعم فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلق عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك فقال لا أجد في نفسي فصل عما بدلك فقال أنشدك الله إلهك وإله أهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا قال اللهم نعم قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من, ك... من هو كائن بعدك الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها حتى اذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولا إن يصدق ذو العقيستين يدخل الجنة وكان بمان رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا عليه وكان أول ما تكلم به أن قال بائسة الله والعزة فقال معه يا ضمام اتق البرصة والجنون والجذام قال ويلكم إنهما ما يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده لما أمركم به ونهاكم عنه فوالله ما أنسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولم رأة إلا مسلما قال ابن إسحاق فما سمعنا بوقف قوم أفضل من ضمام ابن ثعلبة والقصة في الصحيحين من حديث أنس بنحو هذا ونكر الحج في هذه القصة وهو يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج وهذا بعيد فظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواه والله أعلم فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي عن جامع بن شداد قال حدثني رجل يقال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقالوا هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله قال قلت من هذا الذي يفعل به هذا قالوا هذا عمه عبد العزى قال فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دمنا من حيطانها ونخلها قلنا لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه فإذا رجل في طمرين له فسلم وقال من أين اقبل القوم قلنا من الربذة قال وأين تريدون قلنا نريد هذه المدينة قال ما حاجتكم فيها قلنا نمتار من تمرها قال ومعنا ضعينه لنا ومعنا جمل أحمر مختوم فقال أتبيعون جملكم هذا قالوا نعم بكذا وكذا صاعا من تمر قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا فأخذ بخطان الجمل فانطلق فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا ما صنعنا والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا قال تقول المرأة التي معنا والله لقد رأيت رجلا كان وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لثمن جمالكم. وفي رواية ابن إسحاق قالت الضعينة فلا تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال أنا رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم اليد العليا خير من اليد السفلى أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك اذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية فقال إن أما لا تجني على ولد ثلاث مرات فصل في قدوم وفد تجيب وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد تجيب وهم من السكون ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوها فاقسموها على فقراءكم قالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا فقال أبو بكر يا رسول الله ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهدى بيد الله عز وجل فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رغبة وأمر بمالا أن يحسن ضيافتهم فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث فقيل لهم ما يعجبكم فقالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيء به الوفود قال هل بقي منكم أحد قالوا نعم غلام خلفناه على رحالنا هو أحدث من سنا قال أرسلوه إلينا فلما رجعوا الى رحالهم قالوا للغلام انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه فانا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه فاقبل الغلام حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرؤ من بني ابذل يقول من الرعط الذين اتوك انفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله قال وما حاجتك قال إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي وإن كانوا قد مراغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم وإني والله ما عملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني ويجعل يجعل في قلبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى اهليهم ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بميناء سنة عشر فقالوا نحن بنو أبذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله لو أن الناس اقتسموا الدنيا من نظر نحوها وانتفت إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إني لا أرجو أن يموت جميعا فقال, رسول فقال رجل منهم أو ليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعب أخواؤه وهمه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية. فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك قالوا فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قال به فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قباعة قال الواقدي عن ابي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب والناس صنفان إما داخل في الإسلام راغب فيه وإما خائف من السيف فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نأم المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال من أنتم فقلنا من بني سعد هذيم فقال امسلمون أنتم قلنا نعم قال فهل لا صليتم على أخيكم قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون قالوا فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم انصرفنا إلى لحالنا قد خلفنا عليها أصغرنا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فأتي بنا إليه فتقدم صاحبنا إليه فبايعه على الإسلام فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا فقال أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه قال فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فكان يأمنا يا ولما أردنا الانصراف أمر ملالا فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل منا فرجعنا إلى قومها فرزقهم الله الإسلام فصل في قدوم وفد بني فزاره قال أبو الربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزاره بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس ابن أخي عيينه بن حصن وهو أصغرهم فنزلوا في دار رملة بنت الحالث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون على ركاب عجاف فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فقال أحدهم يا رسول الله أسنت بلادنا وهلكت مواشينا واجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك يويثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويلك هذا إنما شفعت الى ربي عز وجل فمن الذي يشفع ربنا اليه لا اله الا هو العظيم وسع كرسيه السماوات والارض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ليضحك من شغفكم وازلكم وقرب غياثكم فقال الاعرابي يا رسول الله ويبحك ربنا عز وجل قال نعم فقال الأعرابي لن نعدم من رب يبحك خيرا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وصعد المنبر فتكلم بكلمات وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء فرفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء فصل في قدوم وفد بني أسد وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد عشرة رهد فيهم وابثة بن معبد وطلحة بن خويلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد فتكلموا فقال متكلمهم يا رسول الله إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا ونحن لمن وراءنا قال محمد بن كعب القرضي فأنزل الله على رسوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وكان مما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب الحصى فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله فقالوا يا رسول الله إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت قال وما هي قالوا الخط قال علمه نبي من الأنبياء فمن صادف مثل علمه أعلم فصل في قدوم وفد بهراء ذكر الواقلي عن كريمة بنت المقداد قالت سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد ونحن في منازينا ببني حليلة فخرج إليها المقداد فرحب بهم فأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيث قد كنا هيئناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها فحملها المقداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا وردت إلينا القصعة وفيها أكل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاته فوجدته في بيت أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة أرسلت بهذا قالت سدرة نعم يا رسول الله قال ضعي ثم قال ما فعل ضيف أبي معبد قلت عندنا قال فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا هو ومن معه في البيت حتى نهلوا وأكلت معهم سدرة ثم قال اذهبي بما بقي إلى ضيفكم قالت سدرة فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي قالت فأكل منها الضيف ما أقام نرددها عليهم وما تغيض حتى جعل القوم يقولون يا أبا معبد إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا ما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما هو العلقه أو نحوه ونحن عندك في الشبع فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها أكلا وردها فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقينا وذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموا الفرائض وأرقاموا أياما ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهليهم فصل في قدوم وفد عذرة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عذرة في سفر سنة تسع عشر رجلا فيه جمرة من المعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم فقال متكلمهم من لا تنكره نحن بن عذره إخوة قصي لأمه نحن الذين عض قصيا وازاحوا من بطن مكة خزاعه وبني بكر ولنا قرابات وارحام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم واهلا ما اعرفني بكم فاسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وهرب هرقل إلى منتنع من بلاده ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها وأخبرهم ان ليس عليهم إلا الأضحية فقاموا أيام بدار رمله ثم انصرفوا وقد أجيزوا فصل في قدوم وفد بلي وقدم عليه وفد بني في ربيع الأول من سنة تسع فأنزلهم رويف بن ثابت البنوي عنده وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء قومي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك وبقومك فأسلموا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداهم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار فقال له أبو الدبيب شيخ الوفد يا رسول الله إن لي رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر قال نعم وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقه قال يا رسول الله وما وقت الضيافة قال ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك قال يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فالبعير قال ما لك وله دعه حتى يجده صاحبه قال رويفع ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا فقال استعن بهذا التمر وكانوا يأكلون منه ومن غيره فقام ثلاثا ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم فصل في هذه القصة من الفقه أن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصداقات فالحق الواجب يوم وليلة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافه ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه وفيه جواز التقاط الغنم وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط وصدل بهذا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته وبين بيعه وحث ثمنه وبين تركه والإنفاق عليه من ماله وهل يرجع به على وجهين لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها له إلا ان يظهر صاحبها وإذا كانت له خير بين هذه فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها وأن متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا قال أبو الحسين لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة قال وإن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة وكذلك قال ابن عقيم ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاه يعرفها سنة فإن جاء صاحبها ردها إليه وكذلك قال الشريفان لا يملك الشات قبل الحول رواية واحدة وقال أبو بكر وضالت الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا موت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم من التقط ذلك وإن قيل يدعوها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت والشارع لا يأمر بضياع المال فإن قيل فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه وللدليل أيضا أما مخالفة نصوص أحمد فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب ونص أيضا في روايته في مضطر وللشاة مذبوحة وشاة ميتة قال يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوحة الميتة أحلت والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها يريد أن يعرفها ويطلب صاحبها. فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها فابقاء الشات الحية بطريق الأولى، وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم، وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمر يا رسول الله كيف ترى في غارة الغنم؟ فما هي لك أو لأخي أو للذئب؟ احبس على أخيك ضلته وفي لفظ رد على أخيك ضلته وهذا يمنع البيع والذبح قيل ليس في نص أحمد أكثر من التعريف ومن يقول إنه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف بل يعرفها مع ذلك وقد عرف شيئتها وعلامتها فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة فقول أحمد يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية أو تعريفها وهي مضمونة في الذمه لمصلحة صاحبها وملتقطها سيما إذا التقطها في السفر فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع وفي تركها من تاريدها للإضاعة والهلاك ما ينافي أمره باخذها وإخباره أنه لم يأخذها كانت للذئب فيتعين ولابد إما بيعها وحفظ ثمنها وإما أكلها وضمان قيمتها أو مثلها انتهى الشريط الثاني والاربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثالث والاربعين